بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلُّ بِهَا ذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَا ذَا الْبَلَدِ وَوَالِدُهُ وَمَا وَلَدَهُ و... لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا ما أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه وَهَؤُلَاءِ أَجْدَثِي خَلَقْتُ حَمَلَ عَقَبَه خَلَقْتُ حَمَلَ عَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَن لَعَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَن لَعَقَبَه فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة, يوم ذي مسغبة, يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يقيناً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصدر صبر وتوانطوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتوانطوا بالصبر وتوانطوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب النيمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب وليهم نار مؤصدة